المنتج المنفذ لهذا العمل جاسم الكعبي الاخراج والهندسه الصوتية قيصر الغراوي قيصر الغراوي وحيدر الغرا وحيدر الغرا المنتج المنفذ جاسم الكعبي